يستضيفوه، فرحبوا به وتهللوا وحمل الرجل ابنه على رجله، وحملت المرأة ابنتها على رجلها ليوسعه للشيخ الوقور وجعل الوالد والوالدة يوصون الاولاد ان يهتموا براحة الشيخ وان يساعدوه وان يتأدبوا معه وجلس الشيخ معهم القى حمله شاكرا لهذه الاسرة وفي اثناء الطريق يفتح الحقيبة ويوزع هدايا على افراد الاسرة ويحسن اليهم حتى احبوه واحبوا مجالسته الى ان وصل القطار الى محطة الوصول ويا للعجب وجد ركاب القطار ان المحطة غصت بالناس وهيصة كبيرة جدا ما هذا قال الملك خرج يستقبل احد ركاب هذا القطار من هذا الراكب الذي يخرج خرج ملك البلاد الاستقبالي وعمل كل هذه الهيصة تبين ان الملك خرج لاستقبال هذا الشيخ الوقور الذي لما رأى الملك اصر ان لا ينزل في ضيافة الملك الا ومعه هذه الاسره التي قبلت استضافته في هذه الرحلة الطويلة وان يخصص الملك لهم جناحا في القصر الملكي او الملكي لكي يكون ضيوفه بعد هذه الرحلة الطويلة وهنا رحب الملك واعد لهم جناحا في قصره وهنا فرحت الاسره فرحا عظيما وباقي ركاب القطار عضوا اصابع الندم على انهم لم يحسنوا استقبال الشيخ الوقور ورأوا هذه الفرصة الكبيرة التي ضاعت عليهم هذه حكايتنا مع شهر رمضان المبارك الذي نكاد نودعه الان كثير من الناس يضيعون شهر رمضان اما ان يعتذروا بصغرهم الاولاد الصغار يعتذرون بصغرهم او يعتذر الطلاب بالانشغال بالدراسه او يعتذر اصحاب الاعمال بالانشغال باعمالهم او يعتذر الاسره الكبيره او الاسره الحديثه بالاستمتاع بالحياه ويعتذر الاسره الكبيره بالانشغال بالهموم الا الاسره المؤمنه الهادئه التي عرفت طريقها فاستقبلت الشهر الكريم تعاشت معه في نعمه واغدق عليها شهر رمضان من بركاته هذا الشهر الكريم له بركات كثيرة ولذلك فرحت به وكان فرحها فرحتان فرح وهو في القطار يوزع عليهم الهدايا وفرحة كبيرة جدا حين وصل الى المحطة وهكذا الاسره المؤمنة تفرح برمضان فرحتين يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي اخرجه الشيخان عن ابي هريرة للصائم فرحتان يفرحهما اذا افطر فرح بفطره واذا لقي ربه فرح بصومه وفي رواية للصائم فرحتان فرحة في الدنيا عند افطاره وفرحة في الاخرة من الاشياء التي تجعلنا نفرح برمضان اما الصائم لا ترد دعوته كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي اخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة وابن حبان عن ابي هريرة قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم الامام العادل والصائم حتى يفطر ودعوه المظلوم بل ايضا عند الافطار من بركات رمضان وهداياه ان الدعوة لا ترد عند الافطار فللصائم عند فطره دعوة ما ترد اما الفرحة الكبرى في رمضان وبرمضان فتكون يوم لقاء الله رب العالمين حين نفرح بصومنا وقبول اعمالنا ووفور ثوابنا ان شاء الله وقد جاء في الحديث اذا لقي الله فجزاه فرح وهذا امر طبيعي جدا حين يلقى الصائمون كرم رب العزة غير المحدود حين يسقون في الموقف والناس عطاش حين يأتي الصيام فيسقيهم ويرويهم والناس يعطشون هذا قمة الفرح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال رأيت البارحة عجبا رأيت رجلا من امتي يلهث عطشا كلما ورد حوضا منع فجاءه صيام رمضان فسقاه وارواه وايضا من تمام الفرح ان الله يعد لهم بابا خاصا يدخلون منه الجنة لا يدخل منه غيرهم كما في الحديث الذي اخرجه الشيخاني عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه احد غيرهم يقال اين الصائمون فيقومون لا يدخل منه احد غيرهم فاذا دخلوا اغلق فلم يدخل منه احد وفي رواية للنبي صلى الله عليه وسلم قال في الجنة ثمانية ابواب فيها باب يسمى الريان لا يدخله الا الصائمون وسمي الريان لان الصائم كان عطشان في الدنيا وما دام عطشان في الدنيا يروى يوم القيامة ولما كان العطش أهم من الجوع عبر أو سمى الله الباب بما يروي العطش لأن العطش يكون أشد على النفس من الجوع وقد قال صلى الله عليه وسلم من كان من الصائمين دخل ومن دخله لم يضمأ أبدا يكفيه ما ضمئ في حياته الدنيا يفرح بأنه لن يضمأ أبدا ثم الفرحة الكبرى حين يقف الناس في الموقف وتعرض صحائف الأعمال ويرى الانسان نفسه واعماله بين عينيه ويخاف ان يلقى الحساب الشديد واذا بالصيام وبرمضان ياتي طائف بين هذا رب العزه تبارك وتعالى ويشفع لصاحبه كما يشفع له القران الذي يقيم به الليل كما في الحديث الذي اخرجه احمد وصححه الحاكم عن عبد الله بن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصيام اي ربي منعته الطعام والشراب والشهوة فشفعني فيه منعته هذا بالنهار فشفعني فيه ويقول القرآن اي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه قال فيشفعان اي بركة اعظم من هذا صيامك رمضان يأتي يوم القيامة ويقف يحاج عنك ويقول يا رب هذا رجل صام لأجلك هذا الرجل ترك طعامه وترك شرابه ترك لذته من اجلك يا رب منعته الطعام والشراب والشهوة بالنهار والقرآن لمن قام الليل بالقرآن في رمضان يقول يا رب هذا الرجل صام النهار وفي الليل كان قائما يتلو آيات الله آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه فيشفع الصيام والقرآن ونحمة الشفاعة نسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يفرحنا بالصيام وبالمناسبة هناك رابط بين الفرحتين ففرحة الدنيا تجر ايضا الى فرحة الاخرة فما الذها من فرحة وما اعظمها من فرحة نسأل الله ان يكون الشهر الكريم شاهدا لنا وان يطوى الا وقد نقل عنا الى ربنا تبارك وتعالى أن نصمناه إيمانا واحتسابا وقمنا لياليه إيمانا واحتسابا سأل الله أن يجعلنا من السعداء الفائزين في الدنيا وفي الآخرة وإلى اللقاء الأخير استودع الله دينكم وأمانتكم وخواتم أعمالكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما هو موعظة إيمانية ومواقف إنسانية نرويها في حكايات حكايات رمضانيه ناخذ منها العبره تشاهدون بعد قليل رمضانيات